إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئتهم فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير